الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول كنا قد سمعنا قاعدة من بعض العلماء أن الإنسان لا يتفاعل بالشر واستخلصوا ذلك من حديث هلال بن اميه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد الرجل رجلا مع امراته ثم حصل له ما سأل عنه ونزلت آيات الملاعنه فكيف توجهون هذا مع حرص حضيفة رضي الله عنه على السؤال عن الشر حرص حضيفة هذا باب آخر والسؤال الذي ذكره السائل في هذا الحديث هذا من باب ما قيل البلاء موكول بالمنطق البلاء موكول بالمنطق وهذا الرجل لا يسأل عن أمر عام يحذر منه وإنما يسأل عن أشياء مخصوصة والبلاء وكله بالمنطق أما السؤال العام عن البدع وعن الشرور وعن المحرمات فهذا باب من الفقه لا بد منه والعلماء ألفوا كتب في الشرك والتحذير منه ألفوا في البدع والتحذير منها ألفوا في الكبائر والتحذير منها الكبيرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره كل ذلك على وجه التحذير والسؤالات حذيفه من هذا القبيل نعم. هذا سأل يقول هل يجوز التلفظ بالنية في الصلاة التلفظ بالنية في الصلاة لا دليل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب فالله عز وجل عليم بك وبقلبك وبنيتك فهذا التلفظ بالنية لا أصل له عندما يريد أن يصلي نويتا وصلي الظهر أربع ركعات في مسجد النبي أو كذا إلى آخرة هذا كله لا أصل له من البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها نعم هذا السال يقول هل الصواب عند تدريس العوام أن نذكر لهم الشبهات في باب الاسماء والصفات ورد عليها إذا كانوا لا يعلمون هذه الشبهات لا أليس هذا صوابا الصواب أن تعلمهم الأسماء والصفات تعلمهم التوحيد تعلمهم السنة تتفقهم في الدين تؤصلهم على الاعتقاد الصحيح وفي ضمن ذلك يحذرون من من ضد ذلك ونقيضة يحذرون من البدع ويحذرون من الشرك ومن الأهواء لكن تؤصل فيهم العقيدة وتقرر يقرر فيهم التوحيد ويبين لهم أصوله وكان الإيمان كل هذا يبين ويبسط وتذكر ادلته ويحفظها العوام وفي المقابل يحذرون من ضد ذلك والتوحيد قائم على يكفينا في هذا أن نعرف أن التوحيد قائم على ماذا على إثبات فقط أو نفي وإثبات التوحيد نفي وإثبات لا إله إلا الله إثبات للحق ونفي للباطل وكيف ينفي الباطل من لا يعرفه ولهذا لا بد من معرفة الباطل ولو اجمالا من ينفي من يبرأ من الشرك ولا يدري ما هو الشرك الذي يبرأ من الشرك يقول أنا بريء من الشرك لكن ما يدري ما هو ما هو الشرك وما حقيقته ولهذا لا بد من معرفة ذلك ولو اجمالا حتى يكون الإنسان على حيطة وفي حذر الله وعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد